119. فوق صوت النبي ولا تجهروا, له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 110. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولا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 تصيب قوما أن تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلمو أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير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 فضلا مِنَ الله ونعمه والله عليم حكيم وإعطاء فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن ضقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي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 وَمَن لَمْ يَتُبْ فَعُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْنَ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 ما في الأرض والله بكل سيم عليم يمن عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين